عليهم حتى يضعن حملهن فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن واتمروا بينكم بمعروف وان تعسرتم فسترضع له اخرى لينفقدت ساعه من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفط مما اتاه الله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 شديدا فاتقوا الله يا اولي الالباب الذين امنوا قد انزل الله اليكم نورا رسول ينتلو عليكم ايات الله مبينا لتخرج الذين امنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جن اجر من تحتها الانهار الخالدين فيها ابدا قال احسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن ينزل الامر بينهم لتعلموا ان الله على كل شيء قدير لتعلموا ان الله كل شيء